بسم الله الرحمن الرحيم المكتب العلمي ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الرايه ا ل إ س ل ا م ي ة يقدم ا ل م ج م و ع ة ا ل ث ا ن ي ة من شرح موطا ا ل إ م ا م مالك ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير ن س أ ل الله تعالى أ ن ينفع بها الجميع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن هذا له تعلق من الدرس درس الامس ا ل ن ق ل من فتح الباري يقول ح م ل ابن و ت ي ب ة وغيره العدد المذكور حروف السبعه على الوجوه التي يقع بها التغاير في س ب ع ة أ ش ي ا ء ا ل أ و ل ما تتغير حركته و لا يزول معناه و لا صورته مثل و لا يضار كاتم و لا شهيد بنصب ا ل ر أ ي و رافعها لا يضار و لا يضار الثاني ما يتغير بتغير الفعل مثل باعد بين أ س ف ا ر ن ا و بعد بين أ س ف ا ر ن ا ب ص ي غ ة الطلب و الفعل الماضي باعد و بعد الثالث ما يتغير بنقض بعض الحروف ا ل م ه م ل ة ثم ننشرها ب ا ل ر أ ي والزاي الرابع ما يتغير ب إ ب د ا ل حرف قريب من مخرج ا ل آ خ ر مثل ط ل ح ا ل م ن ض و د في ق ر ا ء ة علي و طلع م ن ض و د الخامس ما يتغير بالتقديم و ا ل ت أ خ ي ر مثل و جاءت س ك ر ة الموت بالحق في ق ر ا ء ة ابي بكر الصديق و ط ل ح ا بن مصرف حزين العابدين و جاءت س ك ر ة الحق بالموت السادس ما يتغير ب ز ي ا د ة او نقصان كما تقدم في التفسير عن ابن مسعود و ابي الدرداء و الليل إ ذ ا ي ق ش ى و النهار إ ذ ا تجلى و الذكر و ا ل أ ن ث ى هذا في النقصان السابع ما يتغير ب إ ب د ا ل ك ل م ة ب ك ل م ة ترادفها مثل العهن المنفوش في ق ر ا ء ة ابن مسعود سعيد بن جبير كالصوف المنفوش هذا أ و ر د ه ابن ق ت ي ب ة في ب د ا ي ة كتابه مشكل ا ل ق ر آ ن ت أ و ي ل مشكل ا ل ق ر آ ن و قال به غيره و ت ب ع عليه أ ق و ا م و نوقش في بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ذ ك و ر ة الذي اختاره ابن حجر أ ن الموجود ا ل آ ن بين الدفتين هو ما أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بكتابته إ ذ ا نزل قال اكتبوا أ م ر ا ل ك ت ب ة يكتبوه ضعوا هذه ا ل آ ي ة في المكان الفلاني في ا ل س و ر ة التي يذكر فيها كذا الموجود بين الدفتين هو كل ما أ م ر بكتابته يبقى أ ن الذي تركه ا ل ص ح ا ب ة و أ ج م ع على تركه هو مما تجوز به ا ل ق ر ا ء ة في أ و ل ا ل أ م ر تجوز به ا ل ق ر ا ء ة في أ و ل ا ل أ م ر لبعض الكلمات ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن بين الدفتين الذي اختاره ب ن حجر أ ن ه لم يترك شيء مما أ م ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بكتابته لكن هذا المكتوب يقرئه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ص ح ا ب ه كل على لغته و كل ما يستطيع إ ذ ا لم يستطع ا ل ق ر ا ء ة على ل غ ة ق ر ي ش أ ق ر أ ه بلغته ثم بعد ذلك لما ذ ل ت السنه ب ا ل ق ر آ ن اكتفي بالمكتب و هذا ر أ ي م ن حجر و ذ ا لا شك ان فيه م ح ا ف ظ ة على ما نزل من ا ل ق ر آ ن و ما أ م ر بكتابته لكن كونه أ ن ز ل على س ب ع ة أ ح ر ف بعضهم يرى أ ن ه أ ن ز ل حكم قراءته على س ب ع ة أ ح ر ف لا أ ن هذه ا ل أ ح ر ف كلها نزلت من ا ل ق ر آ ن هلم اقبل أ تعالى أ س ر ع اعجل نعم إ ن م ا أ ن ز ل جواز قراءته توسعه و تيسيرا و تسهيلا على الناس في أ و ل ا ل أ م ر على كل حال م س أ ل ة ط و ي ل ة ا ل ز ي و ل لكن الذي لا نشك فيه أ ن ا ل ق ر آ ن بين الدفتين كامل مصون محفوظ عن ا ل ز ي ا د ة و النقصان و أ ن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع و ا على ما كتبه عثمان رضي الله عنه و لم يوجد أ ي خلاف بينهم اتفق عليه و الاجماع لا يكون إ ل ا على نص هذا الذي يجب اعتقاده أ ن ا ل ق ر آ ن المذكور كامل و أ ن ه محفوظ مصون من الزياده و النقصه اذا أ ك ث ر من سؤال عن س ج و د التلاوه ة له صلاه او ليس ب ص ل ا ة عرفنا الخلاف و ان كونه صلاه و يشترط له ما يشترط ل ل ص ل ا ة قول عامه اهل العلم خلاف في هذا إ ن م ا ذكر عن ابن عمر رضي الله عنه و ك أ ن شيخ ا ل إ س ل ا م يميل إ ل ى هذا ويستدل ب أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سجد في س و ر ة النجم وسجد كل من حضر من المسلمين والمشركين ويبعد أ ن جميع الحاضرين كلهم على ط ه ا ر ة لا سيما المسلمين ولم ي س أ ل و ا ه لهم على ط ه ا ر ة وليسوا على ط ه ا ر ة فدل على أ ن أ م ر سجود التلاوه في سعاده شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله معروف مذهبه في هذه ا ل أ م و ر يخفف جدا حتى في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة يرى أ ن ه ا اذا لم يكن إ ن س ا ن م ت و ض ي يكفيه التيمم ولو كان واجدا للماء إ ذ ا كان تحصيله ل ل ط ه ا ر ة ا ل أ ص ل بالماء يفوت عليه ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة المقصود أ ن الاحتياط أ ن لا تصلى إ ل ا من ط ه ا ر ة و س ت ا ر ة واستقبال ق ب ل ة وجميع شرائط ا ل ص ل ا ة أ ن لا يسجد الا على الكمال إ ل ا على كمال لكن لو ترخص و أ خ ذ ب ر أ ي بن ع م ر له ذلك يقول هل س ج و د ا ل ت ل ا و ة تكبيره احرام او ترفع اليدين في دعاء القنوت سجود ا ل ت ل ا و ة مبني على الخلاف الذي ذكرناه ا ن ف من يرى أ ن ه ص ل ا ة يرى أ ن ه يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم ل أ ن ه يشمل عموم ا ف ت ا ح ا ل ص ل ا ة التكبير و اختتامه التسليم ه ذ ا عندما يقول ن ه ص ل ا ة أ م ا الذي يقول ن ه ليس بصلاه كما اشرنا كل يحتاج لا إ ل ى تكبيره إ ح ر ا م و لا سلام و لا شيء و أ م ا رفع اليدين في دعاء القنوت فهو دعاء و ا ل أ ص ل في الدعاء رفع اليدين ا ل أ ص ل في الدعاء رفع اليدين هل يجوز ل ل إ ن س ا ن ان يدعو ب أ ن يجدد الله إ ي م ا ن ه يجدد ما ان يقوي إ ي م ا ن ه هذا معناه ظاهر أ م ا يجدد كيف يجدد نعم اما ان يزيد في إ ي م ا ن ه ي س أ ل الله جل وعلا أ ن يزيد في إ ي م ا ن ه لا باس ومن أ ن يبذل من جانبه ايضا يبذل السبب فيما يزيد ا ل إ ي م ا ن من ز ي ا د ة الطاعات يقول هل يجوز ت ع ز ي ة الكفار أهل الله نعم نص على أ ن ه يجوز ت ع ز ي ة المسلم بالكافر هي مصيبه بالنسبه له و على هذا لا يدعى للميت و إ ن م ا يصبر تعزيه اصلها تسليه للمصاب فالمسلم إذا, اذا مات له قريب كافر يسلى و يعزى لكن لا يدعى للميت الكافر هل يشرع الوقوف لسجود ا ل ت ل ا و ة الخرور يقرر أ ه ل العلم أ ن ه من ق ي ا م خر راكعا و أ ن ا ب خر سجدا يكون من قيام هذا ا ل أ ص ل فيه لكن لو كان ي ق ر أ هذا إ ذ ا كان قائما يخر أ م ا إ ذ ا كان جالسا فعامه اهل العلم على أ ن ه يكفيه أ ن يسجد يسجد و هو جالس ع ا ئ ش ة رضي الله ع ن ه تستحب أ ن يقوم للسجود من أ ل ا ن ت ر ن ت يقول ما ر أ ي ك م في ا ل أ ل ف ا ظ ا ل أ ع ج م ي ة في ا ل م خ ا ر ي و أ ن ه لا يجوز ادخال الكلام ا ل إ ن ج ل ي ز ي في الكلام لا سيما من غير حيش الكلام و الشلال وشوشم عنك ا ل ف ا ض ع ا ل ج م ي ه في البخاري ي ع كلام الاعلام ا ل أ ع ج م ي ة موجوده في ا ل ق ر آ ن ا ج م ا ع ا و إ ن كان القاس ت ر ج م ت الصحيح ترجمته إ ل ى اللغات ا ل أ خ ر ى ليفيد منه المسلمون من غير العرب فهذا طيب يقول علمنا أ ن ك م ت ر ج ع و ن أ ن الحياه لا ت ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن فماذا ي تفعل في أ ذ ك ا ر النوم الصباح و المساء و هي فيها ا ل ق ر آ ن على كل حال تحرص على ا ل أ ذ ك ا ر التي ليس فيها شيء من ا ل ق ر آ ن و إ ذ ا أ د خ ل ت فيها شيء من ا ل آ ي ا ت على أ ن لا تكون ك ا م ل ة أ و ت ق ر أ ه ا ب ن ي ة الذكر لا ب ن ي ة ا ل ق ر آ ن كما قال بعض اهل ا ل ع ن يقول اريد اعرف ما هو جواب الشيخ حول الذكر الذي ورد سواء في الصباح و المساء هل وقته معين م يعني الذي يصبح بعد ص ا ه الفجر م ب ا ش ر ة أ م أ ن ه مستمد لوقت معين كلام فيه ركه لكن وقت ا ل أ ذ ك ا ر قبل طلوع الشمس و قبل غروبها قبل الطلوع و قبل ا ل غ ر ب يعني بعد ص ل ا ة الصبح و قبل ص ل ا ة المغرب كيف يكون عقد ن ا ل أ ص ا ب ع بالتسبيح لو تشرح لنا ا ل ك ي ف ي ة ايش دوينه م هذا, هذا لا بد من لا يتم لا ب ا ل ر ؤ ي ة هل ا ل أ ف ض ل ل ل م أ م و م ا يكون في الصف ا ل أ و ل عن يمين ا ل إ م ا م و ل ا كان بعيدا عنه أ و في اليسار قريب من ا ل إ م ا م على كل حال ا م ط ل و ب ان يتوسط ا ل إ م ا م ف إ ذ ا استوي فاليمين أ ف ض ل و إ ن زاد اليمين فجاء في الخبر و إ ن كان ضعيفا الخبر ضعيف من ع م ر ش م ا ل الصف كان له كفلان من ا ل أ ج ر هذا ضعيف لكن يبقى أ ن ا ل أ ص ل في ا ل إ م ا م أ ن يتوسط الصف على هذا يكون لا يكون الناس كلهم في ج ه ة اليمين و يبقى يسار ما وإلا في حد و إ ل ا لكانت ا ل ح ك م ة أ ن يجعل ا ل إ م ا م في آ خ ر الصف من ا ل ج ه ة ا ل ج س ر ليكون كل المصلين على ي م ي ن لكن لما جعل مكانه وسط وسط الصف عرفنا أ ن الشارع يريد أ ن يتوسط ا ل إ م ا م اليمين أ ف ض ل بلا شك لكن هل يتصور أ ن الشارع يجعل ا ل إ م ا م في وسط الصف ويحرص الناس كلهم على اليمين يترك الشمال لا لا توسط الصف شرعي مطلوب إ ذ ا مسح الرجل على خفيه قبل ا ل ص ل ا ة خلعهما أ و خلع أ ح د ه م ا فهل يعتبر على وضوء ليس على وضوء إ ذ ا مسح على الخفين و قبل ا ل ص ل ا ة خلعهما أ و خلع أ ح د ه م ا فليس على وضوء كامل هو ا ل آ ن يصلي بقدم لا م غ س و ل ة و لا م م س و ح ة قد يقول قائل أ ن خلع الخفين ليس من نواقض الوضوء نقول نعم ليس من نواقض الوضوء لكن أ ن ت إ ل ى ا ل آ ن لم ت ت و ا ض ع أ ن ت لست على طهاره ا ل آ ن رجلك ليست م غ س و ل ة و لا م م س و ح ة ناقص ف ر ض من فرائض الوضع هو بدل لكن ما ما هو موجود الان لا مسح و لا غسل لا البدل و لا المبدل منه موجود موجود منه ما شيء لا البدل و لا المبدل منه ما موجود منه شيء و الله المستعان يقول المؤلف رحمه الله تعالى و حدثني عن مالك عن زيد بن أ س ل م العذوي عن أ ب ي ه أ س ل م مولى عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يسير في بعض أ س ف ا ر ه أ س ل م هذا الصحابي و لا ما ه ص ح ا ب ي ليس بالصحابي إ ذ ن الخبر صورته ص و ر ة المرسل نعم لكن بقيته نعم بقيته تدل على أ ن ه تلقاه عن عمر رضي الله عنه لقوله في أ ث ن ا ئ ه قال عمر فحركت بعيري نعم فقال عمر فهو ينقله عن عمر رضي الله عنه صاحب الشان صاحب ا ل ق ص ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أ س ف ا ر سفر ا ل ح د ي ب ي ة وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا في هذا إ ب ا ح ة السير ليلا على الدواب لا سيما إ ذ ا أ خ ذ ت ما يكفيها من ا ل ر ا ح ة في النهار ف س أ ل ه عمر عن شيء فلم يجبه لاشتغاله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بالوحي ثم س أ ل ه م ر ة ث ا ن ي ة فلم يجبه ثم س أ ل ه م ر ة ث ا ل ث ة فلم يجبه و كان عمر ظن أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لم يسمع السؤال ا ل أ و ل و الثاني و إ ل ا لا يتصور مثل هذا الالحاح من عمر رضي الله عنه فقال عمر سكلتك أ م ك عمر يعني يا عمر منادى بحذف حرف الندى دعا على نفسه بسبب من وقع منه من ا ل إ ل ح ا ح على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام خوف غضبه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نزرت رسول الله و نزرت بالتشديد رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني الحت ح عليه و بالغت في السؤال فضحت عليه وبلغت في السؤال استعمال الناس لهذه الكلمه للنزر له السؤال مع رفع الصوت السؤال مع رفع الصوت هذا هو النزر ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك كل ذلك لا يجيبك يقول اهل العلم في هذا أ ن سكوت العالم عن ا ل إ ج ا ب ة إ ج ا ب ة المتعلم توجب على المتعلم ترك الالحاح في السؤال يعني لا ي س أ ل ه م ر ة ث ا ن ي ة إ ذ ا توقع أ ن ه لم يسال لم يسمع يعيد السؤال لكن إ ذ ا فهم أ ن الشيخ سمع、السؤال. الشيخ س ؤ ا ا ل ل ما يترك ا ل إ ج ا ب ة إ ل ا ل أ م ر لعله لا يحضره الجواب لكن ما الذي يمنع أ ن يكون الشيخ أ ن يقول الشيخ الله أ ع ل م فمن باب ا ل آ د ب مع الشيخ ان لا يلح عليه السؤال ولا ي ض ج ر ب ك ث ر ة ا ل أ س ئ ل ة هذا من اداب طالب العلم عند أ ه ل العلم يقولون و ان له يعني العالم له أ ن يسكت عما لا يريد أ ن يجيب فيه له أ ن يسكت عما لا يريد أ ن يجيب فيه أ م ا السؤال عن المسائل ا ل ن ا ز ل ة و المسؤول عنده علم بها و لا يوجد من يقوم مقامه في الجواب عنها فهذا يتعين عليه الجواب و لا يجوز له اسلوب ل و من سئل عن علم فكتمه و الجم بلجام من, من نار المقل لكن إ ذ ا كان لا يعرف الجواب يقول الله اعلم إ ذ ا ر أ ى أ ن السائل لا يستفيد من الجواب له أ ن يسكت و له أ ن ي ص ر ف عنه ب ا ل أ س ل و ب المناسب و إ ذ ا ر أ ى أ ن هذه ا ل م س أ ل ة ليست و ا ق ع ة أ و ان السائل متعنت له أ ن لا يجيب اي بعض الطلاب يقول سؤال بسيط سهل م يستدرج الشيخ يجلس معه ربع س ا ع ة ل أ ن ه لو قال من فضلك ربع س ا ع ة ما ط ا ع ب الشيخ السؤال بسيط يتصور أ ن ه بسيط مسؤول لكن بعضهم لو قال من فضلك ربع س ا ع ة عشر دقائق ما طاعه الشيخ سؤال, سؤال خفيف ثم بعد ذلك استدرجه الى ان يمضي الربع نعم على كل حال لا ب أ س جاهز جاهز ع ن ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه قال عمر فحركت بعيري حتى إ ذ ا كنت أ م ا م الناس قدام الناس و خشيت أ ن ينزل في ي ق ر آ ن يعني بسبب هذا الالحاح فما نشبت لبثت وفي حديث بدء الوحي فلم ينشب ورقه أ ن توفي يعني لم يلبث فما نشبت أ ن سمعت صارخا يصرخ بي ينادي يا عمر و هذا الصارخ لم يسم فقال قال عمر فقلت لقد خشيت أ ن يكون نزل في ق ر آ ن نعم, نعم هذا الخوف يحملهم على هذا الخوف يحملهم على هذا بخلاف حال كثير من الناس اليوم يفعل ا ل أ ف ا ع ي ل يفعل ا ل أ ف ا ع ي ل يفرط في الواجبات يرتكب المحرمات و إ ذ ا أ د ى ا ل ص ل ا ة مع ا ل ج م ا ع ة على وجه قد لا يكتب له من أ ج ل ه ا شيء ينتظر التسليم نعم إ ذ ا حرك الباب قال جاءت الملائكه تسلم عليه ت ظ ر التسليم كفاحا ل أ م ر ليس بهذه ا ل س ه و ل ة عمران بن ح س ي ن كان يسلم عليه لكن المفرط يستحق مثل هذه الكرامات و يسول لنفسه مثل هذه ا ل أ م و ر عمر رضي الله عنه و هو عمر الذي فرق الله به بين الحق و الباطل و ما ر آ ه الشيطان في طريق ولا فج إ ل ا سلك طريقا آ خ ر مشهودا له ب ا ل ج ن ة و يخشى ان ينزل فيه ا ل ق ر آ ن و الناس في هذه ا ل أ ز م ا ن يجمعون مع ا ل إ س ا ء ة بل أ س و أ ا ل إ س ا ء ة و يحسنون الظن و يؤملون ا ل أ م ا ل الطويله ا ل ع ر ي ض ة و الخوف لا ذكر له في او لا يخطر لهم على بال خشيت أ ن ينزل في ق ر آ ن قال أ ب و عمر أ ر ى أ ن ه عليه السلام أ ر س ل إ ل ى عمر لما أنزل أ ر س ل الصارخ ليخبره الخبر يريد أ ن يؤنسه بذلك ويجبر خاطره لما تركه ثلاث مرات دون جواب يريد أ ن يؤنسه بذلك قال عمر فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال بعد رد السلام ل ن هذا معروف ما يحتاج إ ل ى نقل تحيتم ب ت ح ي ة فحيوا ب أ ح س ن منها أ و ردوها فقال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام بعد رد السلام لقد أ ن ز ل ت علي هذه ا ل ل ي ل ة س و ر ة س و ر ة لهي لام هذه لام توكيد احب إ ل ي مما طلعت عليه الشمس يعني لما فيها من ا ل ب ش ا ر ة ب ا ل م غ ف ر ة و الفتح و غيرهما ثم ق ر أ إ ن ا فتحنا لك ف ت ح مبينا فتح مبين, مبين و هذا الفتح هو الصلح هذا الفتح هو الصلح ل أ ن ه مقدم للفتح مقدم للفتح و م ق د م ة الفتح فتح فهي الفتح الحقيقي ل أ ن بها بهذا الصلح حصل حصلت ا ل ه د ن ة و كاتب النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الملوك في ا ل أ م ص ا ر و حصل خير عظيم بواسطتها انا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما ت أ خ ر فشك ان ا هذا خير مما طلعت عليه الشمس ركعه الفجر خير مما طلعت عليه الشمس تكبيره الاحرام خير مما طلعت عليه الشمس ل أ ن تطلع على الدنيا و الدنيا ما فيها شيء يستحق ولا تزن عند الله جناح بعوضه يقول حدثني عن مالك عن يحب ي بن سعيد عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م بن الحارث ا ل ت ي م ي عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أ ب ي سعيد بن سعد بن مالك بن سنان الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول يخرج فيكم في ا ل ص ح ا ب ة و في ا ل أ م ة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم و هم الذين خرجوا على علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه و ارضاه يوم النهروان من الخوارج و هذه صفتهم تحقرون تستقلون صلاتكم مع صلاتهم و صيامكم مع صيامهم ل أ ن ه م كانوا يصومون النهار و يقومون الليل و أ ع م ا ل ك م ما أ ع م ا ل ه م يعني من عطف العام على الخاص يعني ب ق ي ة أ ع م ا ل البر تحضرون أ ف ع ا ل ك م ما أ ف ع ا ل ه م ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن آ ن ا ء الليل و النهار و لا يجاوز حناجرهم ج م حنجره و هي آ خ ر الحلق مما ي ل فم و لا يجاوز حناجرهم ي م ر ق و ن من الدين ي م ر ق و ن من الدين و هل المراد بدين ا ل هنا ا ل إ س ل ا م أو ا ل ط ا ع ة نعم هل المراد بدين ا ل هنا ا ل إ س ل ا م أو ا ل ط ا ع ة ل أ ن ه يطلق و ي ر ا د به أ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م و يطلق و ي ر ا د ب ا ل د ي ن ا ل ط ا ع ة نعم يطلق و ي ر ا د به ا ل طاعه نعم على كل حال ه من ق و ل ا و من يقول الدين هو ا ل إ س ل ا م يحتج بهذا على تكفيرهم و من يقول الدين هو ا ل ط ا ع ة يقول أ ن ه م يخرجون عن ا ل ط ا ع ة طاعه ولاه ا ل أ م و ر و هي ت ا ب ع ة ل ط ا ع ة الله جل و علا فالخروج على طاعتهم خروج على ط ا ع ة الله عز و جل و حينئذ لا يحكم ب ك ف ر ي ن أ ق و ل من قال إ ن المراد بالدين هو ا ل إ س ل ا م إ ن الدين عند الله ا ل إ س ل ا م قال يخرجون منه بالكليه و بهذا يقول من كفرهم و رجحه بل به جزم ابن العربي و إ ذ ا قلنا إ ن المراد بالدين هو ا ل ط ا ع ة قال لا يكفرون لا يكفرون و ان خرجوا عن ط ا ع ة و ل ا ة ا ل أ م ر و هي في ح ق ي ق ة خروج عن ط ا ع ة الله عز و جل ل أ ن الله هو الذي أ م ر ب ط ا ع ة و ل ا ة ا ل أ م ر على كل حال ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة الخطابي نقل ا ل إ ج م ا ع على أ ن الخوارج على ما عندهم من ضلال أ ن ه م ف ر ق ة من فرق المسلمين و أ ج ا ز و ا مناكحتهم و أ ك ل ذبائحهم و قبول شهاداتهم رواياتهم مقبوله و لا غير م ق ب و ل ة عند اهل العلم مقبوله لكن في نقل الاجماع نظر ل أ ن الخلاف موجود و شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى نسب عدم تكفيرهم إ ل ى جماهير أ ه ل العلم و نسب عدم تكفيرهم إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة و لم يعاملوهم في قتالهم م ع ا م ل ة الكفار لم يعاملوهم كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله في مواضع من كتبه م ع ا م ل ة الكفار الشيخ ابن باز رحمه الله ك أ ن ه يميل إ ل ى تكفير جن على كل حال م س أ ل ة م ح ت م ل ة نعم لا لا لا مواضع, مواضع ك ث ي ر ة لا تحصى يعني في لكن يبقى يبقى ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م الذي استقر عليه حتى نقل عن جماهير ا ل ص ح ا ب ة عدم تكفيرهم عدم تكفيرهم ونصف رده على الرافضه في مواضع أ ن الصحابه ما ع م ل و ا م ع ا م ل ة الكفار حينما قاتلوهم نعم كيف يعني لا يصل إ ل ى قلوبهم لا يصل الى قلوبهم ومجرد طرف ا ل ح ن ج ر ة لا يصل إ ل ى القلف يؤثر ي لا يصل إ ل ى القلف يؤثر ف ي نعم لا المراد بهم الذين أ ص ل ه م من قال ع د ل يا محمد يخرج من ضئض هذا قوم تحقيرون إ ل ى آ خ ر ه الذين أ ص ل ه م المراد بهم ا ل خ و ا ر ف اصحاب ا ل م ق ا ل ة ا ل م ع ر و ف ة وليس المراد بهم البغاه البغاه لا يكفرون اتفاقا و إ ن وجب ردهم إ ل ى الحق وجب قتالهم وكفهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه ر م ي ة ف ع ي ل ة بمعنى مفعوله وهي ا ل ط ر ي د ة من الصيد مروق مروق السهم من ا ل ر م ي ة بحيث ينفذ السهم من ا ل ط ر ي د ة الصيد المرمي ب س ر ع ة و في هذه ا ل س ر ع ة لا تلاحظ عليه أ ث ر الدم ل أ ن الملاحظ أ ن ا ل ط ر ي د ة أ و الذبيحه حينما تذبح ب س ر ع ة ي ت أ خ ر خروج الدم و لذا قال تنظر أ ي ه ا الرامي في النصل ح د ي د ة السهم فلا ترى فيه شيئا و تنظر في القدح الخشب ي السهم فلا ترى فيه شيئا وتنظر في الريش الذي فيه السهم فلا ترى فيه شيئا وتتمارى يعني تشك في الفوق بضم الفاء او موضع الوتر من السهم أ ي تتشكك هل ع ا ل ق به شيء من الدم د ل ا ل ة على أ ن خروجهم من الدين يحصل ب س ر ع ة بغته يعني عند كنه أ في, في أ و ل النهار من خير الناس ثم في ا ل آ خ ر يمرق من الدين صلى الله ع ل ي ه و س ل م ه و ا ل ع ا ف ي ة فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يلزم الجاده يلزم ل ا ا ج و ي ل ج أ إ ل ى ربه و ي س أ ل التثبيت ل أ ن القلوب بين أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع ن وجاء في آ خ ر الزمان أ ن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا و العكس يبيع دينه بعرض من الدنيا صلى الله عليه و سلم ف ا ل أ م ر مخوف ثم قال و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عبد الله بن عمر مكث على س و ر ة ا ل ب ق ر ة ثماني سنين يتعلمها و ليس ذلك لبطء حفظه رضي الله عنه و ارضاه بل ل أ ن ه كان يتعلمها تعلم و ا فرائضها و أ ح ك ا م ه ا و ما فيها من علم و عمل على ما جاء عن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم فيما ذكره أ ب و عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا ا ل ق ر آ ن أ ن ه م كانوا لا يتجاوزون عشر آ ي ا ت حتى يتعلموا ما فيها من علم و عمل تعلموا العلم و العمل جميعا عشر آ ي ا ت يعني فعلى هذا يحتاج ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قدر أ ن ه يتعلم عشر آ ي ا ت في كل يوم ب م ر ا ج ع ة كلام أ ه ل العلم عليها ت ف ا س ي ر ا ل م و ث و ق ة النظر فيها من كل وجه فيما جاء فيها عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما جاء في ا ل ق ر آ ن مما يبينها وما جاء عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما جاء عن صحابته والتابعين رضي الله عن الجميع وما جاء ذكره أ ه ل العلم الموثوقون في تفاسيرهم نظر فيها من كل وجه ويحتاج في عشر ايات يكفيه يوم نعم مجرب هذا او لا نعم هو الانسان امور ن س ب ي ة يا اخوان شخص يراجع م ئ ة تفسير لا يستطيع نعم ف ي مئات ت ف س ي ر الذي يريد أ ن يراجع كل ما كتب هذا لن يستطيع أ ن ينتهي ابدا ً لكن لو انتقل من كل نوع من أ ن و ا ع التفسير هذا تفسير ب ا ل أ ث ر و هذا تفسير في أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن و هذا في معانيه و إ ع ر ا ب ه و بلاغته ينتقل ه عشره تفاسير مثلا ً و تكون هذه التفاسير ديدنه يراجع عليها ا ل ق ر آ ن كله أ ظ ن عشره لايات تحتاج الى اسبوع بهذه ا ل ط ر ي ق ة فنحتاج بعد هذا إ ل ى كم أ س ب و ع ا ل ق ر آ ن س ت ة الاف س ت م ا ئ ة أ س ب و ع كم س ت م ا ئ ة أ س ب و ع اثني عشر س ن ة اثني عشر س ن ة ا ل ق ر آ ن كامل و ابن عمر رضي الله عنه مكث يتعلم ا ل ب ق ر ة ثماني سنين ي ت ع ل م أ خ ر ج الخطيب في ر و ا ي ة مالك عن ابن عمر قال تعلم عمر أ ب و ه ا ل ب ق ر ة في ا ث ن ت عشره سنه فلما ختمها نحر جزورا فنحن لا نعطي ا ل ق ر آ ن ح ظ ا و لا حقه من ا ل ع ن ا ي ة و الاهتمام يلاحظ على كثير من طلاب العلم يهتمون ب ا ل س ن ة و هذا خير شاء خير عظيم يهتمون بالفقه الاحكام الحلال و الحرام كثير من يعنى ب ا ل ع ق ي د ة لكن ا ل ق ر آ ن كثير من طلاب العلم و الحمد ل ه م ع ن ا ي ة بحفظ لكن هل لهم ع ن ا ي في ج م ي ع ما يتعلق به من علم وعمل هذا نادر نادر حتى في الدروس ا ل ع ل م ي ة تجد نصيب ا ل ق ر آ ن منها أ ق ل من غيره نعم ش ف ي شفير شفير خ ل ي ف ة الراشد امرنا بالاقتداء به و ا ل ا ت س ا ب ه حافظ بن حجر لما أ ن ه ى فتح الباري صنع وليمه أ ك ل ت ث ل ا ث م ئ ة دينار ذهب ه ذ أذ... ش ك ر لله عز و جل تمام هذا العمل الجليل والله ا ل م س ت ع ي ر لا يجاوز حناجر ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن يقراون القران في هذا إ ش ا ر ة لما أ ش ا ر إ ل ى أ ن الخوارج ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن لكن على وجه لا يجاوز الحناجر و لا يصل الى القلب فمعنى هذا أ ن المسلم يجب عليه أ ن يجاوز حنجرته إ ل ى قلبه تكون قراءته على الوجه المامور ل ل ل ه ا ر ح ن العالمين الرحيم الحمد لله رب ا ا والسلام ل ل على ص ة أ ش ف ا ل أ ن به ي والمرسلين نبينا ا ء وعلى ل محمد آ وصحبه واجزه اللهم أجمعين الجزاء عنا لشيخنا خير اغفر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في سجود ا ل ق ر آ ن حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى ا ل أ س و د بن سفيان عن أ ب ي س ل م ة بن عبد الرحمن أ ن ابا ه ر ي ر ة رضي الله عنه ق ر أ لهم إ ذ ا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أ خ ب ر ه م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أ ن رجلا من أ ه ل مصر أ خ ب ر ه أ ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرا س و ر ة الحج فسجد فيها سجدتيه ثم قال إ ن هذه ا ل س و ر ة فضلت بسجدتين وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أ ن ه قال ر أ ي ت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسجد في س و ر ة ا ح ج سجزتين وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ا ل ع ر ج ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ر أ ى بالنجم إ ذ ا هوى فسجد فيها ثم قام فقرا بسوره أ خ ر ى وحدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرا سجده وهو على المنبر يوم ا ل ج م ع ة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قراها يوم الجمعه الاخرى فتهيا الناس للسجود فقال على رسلكم ان الله لم يكتبها علينا الا ان نشاء فلم يسجد ومنعهم ان يسجدوا قال مالك رحمه الله ليس العمل على ان ينزل الامام اذا قرا السجده على المنبر فيسجد قال مالك رحمه الله ا ل أ م ر عندنا أ ن عزائم سجود ا ل ق ر آ ن إ ح د ى ع ش ر ة سجده ليس في المفصل منها شيء قال مالك رحمه الله لا ينبغي ل أ ح د ي ق ر أ من سجود ا ل ق ر آ ن شيئا بعد ص ل ا ة الصبح ولا بعد ص ل ا ة العصر وذلك أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن ا ل ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس و ا ل س ج د ة من ا ل ص ل ا ة فلا ينبغي ل أ ح د ان ي ق ر أ س ج د ة في تينك الساعتين سئل َُِ مالك ِ رحمه ََُِ الله َّ عمن َ قرا ََ س َ ج ْ د َ ة ً و ا م ر َ ا ٌ حائض َِ تسمع ََُْ هل لها أ َ ن ْ تسجد ََُْ قال ََ مالك ُِ لا َ يسجد َُُْ الرجل َُُّ ولا ََ المراه ََْ الا َّ وهما ََُ طاهران ََِِ وسئل ََُِ عن َ ا م ر َ ا ت ٍ قرات ََ سجده ََْ ورجل ٌََُ معها َََ يسمع ََْ عليه ََِْ أ َ ن ْ يسجد َُْ معها قال مالك ليس عليه ان يسجد معها إ ن م ا تجب ا ل س ج د ة على القوم يكونون مع الرجل ف ي أ ت م و ن به فيقرا أ ف ي ق ر ا ل س ج د ة فيسجدون معه وليس على من سمع س ج د ة من إ ن س ا ن ي ق ر أ ه ا ليس له ب إ م ا م أ ن يسجد تلك السجده ة يقول المؤلف م ر ح الله تعالى باب ما جاء في القرآن سجود وهو سجود ا ل ق ر آ ن سجود ا ل ت ل ا و ة س ن ة عند جمهور العلماء و أ و ج ب ه الحنفيه ل ل أ م ر به في م و ا ض ع و إ ل ى الوجوب ميل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله و الجمهور حملوا ا ل أ و ا م ر ا ل و ا ر د ة فيه على الندم ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ق ر أ عليه زيد بن ثابت س و ر ة النجم فلم يسجد ما سجد زيد ولا سجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وهذا الحديث الصحيحين و غيرهم هو ي أ ت ي ما يدل على أ ن ا ل أ م ر فيه س ا ع ة نعم هو س ن ة م ؤ ك د ة مرتبطه بسبب فهو مؤكد و حدثني يحيى عمالك ن عن مالك عبد الله بن يزيد المخزومي مولى ا ل أ س و د بن سفيان المخزوم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن أ ن أ ب ا ه ر ي ر ة ق ر أ لهم يقول الباجي ا ل أ ظ ه ر أ ن ه كان يصلي بهم إ ذ ا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف من سجوده أ خ ب ر ه م أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها هذا مرفوع ولا موقوف مرفوع وهو أ ي ض ا في ا ل ص ح ي ح ي وهو سجود في المفصل سجود في المفصل عندنا سجود ا ل ق ر آ ن إ ذ ا ج م ع ن ا أ ق و ا ل أ ه ل العلم كلها يكون في ه خ م س ة عشر موضع خ م س ة عشر موضع في ا ل أ ع ر ا ف وفي الرعد وفي النحل وفي ا ل إ س ر ه وفي مريم وفي الحج اثنتان وفي الفرقان ا ص ب ر اصبر في الفرقان وفي النمل وفي ا ل س ج د ة وفي صاد وفي حامي و ا ل س ج د ة وفي المفصل ثلاث خمس عشر سجدة هذا إ ذ ا جمعنا جميع أ ق و ا ل اهل العلم الحنابله يكون أ ر ب ع ة عشر يحذفون سجده صاد ل أ ن ه ليست من س ج د ة شكر الشافعية عندهم ا ل ش ا ف ع ي ة عندهم ا ل خ م س عشر ة كلها ا ل ح ن ف ي ة يحذفون ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة من الحج فيكون أ ر ب ع ة عشر ا ل م ا ل ك ي ة عندهم إ ح د ى عشر ة على ما سياتي ل أ ن ه ليس عندهم شيء مفصل ن ث ل ا ث ة الاتفاق المفصل نعم لا سجود فيها عندهم و أ ي ض ا الحج لسجد ي ل س واحد فيكون المجموع احدى ع ش على من سيدته هذا جميع ما في ا ل ق ر آ ن من سجود ا ل ت ل ا و ة و الخلاف في ا د ص ل ا ه هل ي من عزائم السجود أ و الشكر محل خلاف ي ن اهل العلم امرها أ و س ع أ م ر ه ا أ و س ع من غيرها يعني لو سجد أ و ما سجد ما يثرب عليه لكن أ م ر ه ا أ و س ع و تسجد حتى في الصلاه ة من شاء لمن شاء حتى في ا ل ص ل ا ة ث م عند الحنابله تبطل ا ل ص ل ا ة عند الحنابله س ج د الشكر تبطل الصلاه متلاحظون لما كانت ا ل ص ل ا ة في الحرم كان ا ل إ م ا م يسجد فيها بعض الناس ما يسجد ل أ ن ه ا تبطل ا ل ص ل ا ة ا ن ه ا وهذا حصل ر أ ي بعض المشايخ ما سجد ثم بعد ذلك ما سجد فيها بعد ذلك إ ي لا ما يسجد لكن ما سجد بعد قبل خمس سنوات ل أ ن واحد منهم شيخ ما سجد بس حصل عليه التشويش ما هو م ط ل و د و ا ل ص ل ا ة تنقل الى العالم كله و ا ل م س أ ل ة فيها س ا ع ة و الله الحمد ما أ د ر ي عن ابن طالب لكن المقصود أ ن ه ا أ م ر ه ا أ خ ف عند أ ه ل العلم والخلاف فيها قوي ة ل سجد التلاوه و سجده شكر فمن سجد لا يثرب عليهم من لم يسجد لا ي م ا ب ي أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه ق ر أ لهم ا ل س م ا ء ا ش ق ت فسجد فيها و هي من المفصل فلما انصرف سجودي اخبرهم أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم سجد فيها و فيها ر د على ا ل إ م ا م مالك الذي لا يرى س ج د ا في المفصل بهذا قال الخلفاء ا ل أ ر ب ع ة م ف ص ل اسجد فيه و ا ل أ م ة ا ل ث ل ا ث ة و هو أ ي ض ا مروي عن مالك لكن الذي صرح به في م و ط ئ ل ن وحدثني ي يعد ثم لم و عن مالك عن ن ا ف ا ل مولى بن عمر أ ن رجلا من أ ه ل مصر أ خ ب ر ه أ ن عمر بن الخطاب ق ر أ س و ر ة الحج فسجد فيها سجدتين سجدتين ثم قال إ ن هذه ا ل س و ر ة فضلت بسجدتين ا ل س ج د ة ا ل أ و ل ى متفق عليها التي في الوجه الثالث متفق عليها اما السجده ا ل ث ا ن ي ة التي في آ خ ر ه ا هذه لم يقل بها مالك و لا أ ب و ح ن ي ف ة لم يقل بها مالك و لا أ ب و ح ن ي ف ة لكن السجود فيها قول الشافعي و أ ح م د فالشافعي عنده ا ل س ج د ا ت خمس عشره و عند أ ح م د أ ر ب ع ه عشره و عند ابي ح ن ي ف ة أ ر ب ع ه عشره لكن عنده صاد و ليست عنده ا ل ث ا ن ي ة من الحج عكس ا ل ح ن ا ب ل يقول حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر أ ن ه قال ر أ ي ت عبد الله بن عمر يسجد في الحج سجدتين يسجد في الحج سجدتين وروي عن عقبه مرفوعا في الحج سجدتان من لم يسجدهما فلا يقراهما وضعف ا ل ب ا ج إ اسناده لكن احتج به الامام احمد وهو اعلم باسناده لكن هل يلزم أ ن يكون صحيحا ً ليعمل به ا ل إ م ا م أ ح م د في مثل هذا الباب أ و يعمل بالضعيف في مثل هذا الباب نعم لا نظهر بالاخوان هذا حكم و ليس بالحكم أ و ف ض ي ل ة من الفضائل لكن هل هناك انفكاك بين الاحكام و الفضائل فضائل من السنن اذا رتب عليها ثواب صار ت ت ع ر ي ف و تعريف السن فترجع إ ل ى ا ل أ ح ك ا م على كل حال المرجح أ ن الحج فيها س ج د ت ا ن فيها السجدتان هذا الحديث المرفوع و إ ن كان فيه ما فيه من الضعف عمل به ا ل إ م ا م أ ح م د و إ م ا م من أ ئ م ة ا ل س ن ة و هو ثابت عن عمر وابنه عبد الله بن عمر من لم يسجده ب ل ا ق لهما يترك ا ل آ ي ة يترك ا ل آ ي ة والخلاف بينهم هل يترك ا ل آ ي ة ك ا م ل ة أ و يترك موضع السجود、نعم. يترك لفظة او ل س ج د أو يترك ا ل آ ي ة كامله ة والآلة ل خ م بينهم او تترك جميع ا ل س و ر ة التي فيها سجده ا إشارة ت تأتي نعم مثل لو ذ إذا ا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج الخطاب الصلاة النجم يقول وحدثني في قرأ فسجد عن عن عن أن بن عمر هوى فيها فسجد فيها و في الصحيحين عن ابن مسعود أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ق ر أ س و ر ة النجم فسجد فيها فما بقي أ ح د من القوم إ ل ا سجد ف أ خ ذ رجل كفا من حصى او تراب فرفعه إ ل ى وجهه و قال يكفيني هذا قال فقد ر أ ي ت ه فلقد ر أ ي ت ه بعد قتل كافرا كبر منعه الكبر من السجود نسال الله ا ل ي ه لولا لما ق ر أ النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قرأ سجد الناس كلهم من المسلمين و الكفار كل من حضر و فيها أ ي ض ا ا ل ق ص ة لكن هذا القدر منهم صحيح و ما عدا ذلك من ا ل ق ص ة التي ذ ك ر ق ص ة الغرانيق باطله ا ل ا ل العلم و إ ن قواها ابن حجر و بعض اهل العلم قواها ابن حجر و كان الشيخ محمد بن عبد ا ل ل ه ب لما ذكرها ما تعقبها بشيء لكن أ ك ث ر أ ه ل التحقيق على أ ن ه ا ب ا ط ل ة سجد فيها والنجم ذ ه ا ومن المفصل فمثل هذا يرد على قول مالك ثم قام ف ق ر أ ب س و ر ة أ خ ر ى ثم قام بعد السجود ف ق ر أ ب س و ر ة أ خ ر ى ليقع الركوع عقب ا ل ق ر ا ء ة كما هو ا ل أ ص ل في الركوع لبعض الناس إ ذ ا ق ر أ س ج د وسجد كانت في آ خ ر س و ر ة مثلا نعم لا يركع م ب ا ش ر ة و إ ن م ا ي ق ر أ بعدها شيء كما هنا ثم قام ف ق ر أ ب س و ر ة أ خ ر ى ليقع الركوع عقب ا ل ق ر ا ء ة كما و شان الركوع وهذا مستحب عند اهل العلم ل أ ن بعض الناس قد يفوته الركوع بهذه ا ل ط ر ي ق ة إ ذ ا سجد ثم قام فركع م ب ا ش ر ة بعض الناس لا ت ص ع ف ه صحته ح ر ك ت ه أن يتبع ا ل إ م ا م الحق ب ب س ر ع ة قد تفوته ا ل ر ك ع ة ف ا ل أ و ل ى أ ن ي ق ر أ عقب سجوده شيئا ً ولو يصيرا يعني هل يكبر للسجود وللرفع منه هذا مبني ا على أ ن أرأى السجود هل هو ص ل ا ة او ل ا ز ب ص ل ا ة وهذا يجب ان ت ح ر ض ن ا ان شاء الله في آ خ ر الباب ف إ ذ ا قلنا ص ل ا ة تفتتح بالتكبير تكبير س ج و د وتكبير ر ف ع منه وسلام أ ي ض ا إ ذ ا قلنا ص ل ا ة إ ذ ا كان وسط ا ل ص ل ا ة يشملها كان يكبر مع كل خفض ورفع اذا ا ل ص ل ا ة امره سهل لكن خارج ا ل ص ل ا ة نكبر للسجود ونكبر الرفع منه الذي قلنا ص ل ا ة يقول يقول هذا كبر ل ل س ج د ة ويكبر الرفع منها ويسلم منها ل أ ن ص ل ا ة يلزم فيها جميع ما يلزم ب ا ل ص ل ا ة استقبال ق ب ل ة و ط ه ا ر ة و س ت ر ة وستر ع و ر ة يلزم فيها جميع ما يلزم في ا ل ص ل ا ة وهذا تاتي ا ل إ ش ا ر ة إ ل ي ه إ ل ى شيء من إ ش ا ر ه في ا ل ص ل ا ة ك ب ر للهوي و ل ل ز ا ت كبر مع كل خفض ورغبه اي لا, لا يرفع يعتادل ثم يركع ل أ ن الركوع لا بد أ ن يقع من قيم ا ان يكون من قيم ا نعم يقول حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه أ ن عمر بن الخطاب هذا منقطع ل أ ن ع ر و ة ولد في خ ل ا ف ة عثمان رضي الله عنه فلم يدرك عمر أ ن عمر بن الخطاب ق ر أ س ج د ة أ ي س و ر ة فيها سجده و هي س و ر ة النحل وهو على المنبر يوم ا ل ج م ع ة فنزل فسجد و سجد الناس معه نزل يعني من المنبر فسجد و سجد الناس معه ثم ق ر أ ه ا يوم ا ل ج م ع ة ا ل أ خ ر ى فتهيا الناس للسجود فقال على رسلكم يعني على هينتكم تمهلوا إ ن الله لم يكتبها علينا لم يفرضها علينا و هذا يؤيد قول الجمهور أ ن سجود ا ل ت ل ا و ة س ن ة و ليس بواجب إ ل ا أ ن نشاء استثناء منقطع اي لكن ذلك موكول إ ل ى م ش ي ئ ة المرء موكول إ ل ى م ش ي ئ ة المرء فلم يسجدوا ومنعهم ان يسجدوا يسجد وعلى هذا إ ذ ا ق ر أ شخص اي استجده و آ خ ر يستمع يستمع لقراءته لم يسجد القائل يسجد المستمع ولا ما يسجد نعم ياتي الخلاف فيه ي ت ي الخلاف فيه ان شاء الله تعالى ع ل ايش خلف ا ل أ ر ب ع ه كلهم على هذا و الائمه الثلاثه و غيرهم لما خلقوا ما في شك أ ن ه ما في أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة هم من منعهم من السجود و في عدم إ ن ك ا ر أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم على عمر دليل على أ ن ه ليس بواجب باتفاق جميع من حضر يعني من حضر منهم و لعل عمر فعل ذلك تعليما للناس سجد في الجمعه الاولى و المسجد الثانيه تعليما للناس هذا الحكم قال مالك ليس العمل على ان ينزل الامام اذا قرا السجده على المنبر فيسجد ليس العمل ع ينزل الامام اذا ق ر ل س ى ا ل ن ب ي س ك ن عمر نزل مره و لم ينزل اخرى و على هذا لمن مالك عمل ب ا ل م ر ة ا ل أ خ ي ر ة حيث لم ينزل عمر رضي الله عنه و الشافعي رحمه الله قال لا ب أ س بذلك أ ن ينزل و ابن عبد البر حمل قول عمر رضي الله عنه ليس العم على ذلك يعني على لزوم النزول هو لا يلزم النزول ل أ ن عمر لم ينزل لكن لو نزل لا ب أ س به ل أ ن عمر نزل في ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى و بهذا قال الشافعي هذا يقول في ح ل ق ة ا ل ق ر آ ن يعني حال تعلم ا ل ق ر آ ن وتعليم ا ل ق ر آ ن وتكرار آ ي ة ا ل س ج د ة مرارا ً لتعلمها وتعليمها ي ع ن يسجد ي م ر ة أ و لا يسجد البته أ و يسجد مرارا ً كلما ك ر ر وهذا يقول إ ذ ا حفظت ثمن معين وفي ه س ج د ة هل أ س ج د مع كل ما أ ك ر ر هذا الوجه ثمن غير الوجه هل أ س ج د مفاده واحد مفاد السؤالين واحد الجواب في حلقات التحفيظ و أ ي ض ا ً حينما يكرر ا ل إ ن س ا ن شيئا ً من ا ل ق ر آ ن وفيه س ج د ة هل يسجد كل ما كرر أ و يسجد م ر ة و ا ح د ة أ و لا يسجد أ ل ب ت ه ل أ ن ه لم يقصد ا ل ق ر ا ء ة يعني هذا م باب الحل الاوسط ولا يعني أ د ى ا ل س ن ة بهذه ا ل س ج د ة يعني هل السجود مرتبط بالقراءه ة له سجود ا ل ت ل ا و ة و هل يسمى المتعلم تالي, ولا يسمى تالي المسألة معروفة عندها لنا فهل يسجد او لا يسمى تالي ا ل م س أ ل ة م ع ر و ف ة عندها ل ذ ل فهل يسجد أ و لا يسجد و م س أ ل ة ع م ل ي ة أ ي ض ا إ ذ ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن في المطاف يسجد و لا ما يسجد إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة يصلى و بالطواف لكن إ ذ ا ق ي م ه ص ل ا ة ج ن ا ز ة مثلا نقول هذه تفوت فيصل ا ل ج ن ا ز ة وينشغل بالطواف او منشغل بالطواف لا سيما إ ذ ا كان طواف ركن ع ب ا د أ م ا إ ذ ا كان نفل ف ا ل أ م ر فيه سعه يسجد ويصل ا ل ج ن ا ز ة ويعود إ ل ى الى نفس السؤال هذا او يعود ثم يعود إ ل ى طوافه يسجد ويعود إ ل ى طوافه لا سيما إ ذ ا كان الطواف نفل ل أ ن ا ل أ م ر بالسجود مؤكد مؤكد و على هذا إ ذ ا كان لا يشق السجود على العالم المعلم و المتعلم إ ذ ا كان لا يشق ذلك فهو ا ل أ ص ل ي س ج ل كل ما قراه السجده و إ ذ ا كان يشق عليه فيرجى ان تكفي السجده مره واحده يقول عن ا ل أ ع ر ج عن ابي ه ر ي ر ا أ ن عمر هكذا وفي روايه ا ل مصعب سويد سويد انا ما عرفت ا ل أ ش ك ا ل الحين ما عرفت ا ل أ ش ك ا ل اللي عنده يقول وفيه عن ا ل أ ع ر ج عنه في روايه يحيى عن عن الاعرج أ ن عمر ق ر أ النجم ا ل هواء وهنا يقول قال بشار ع ن ي ح ق ق الكتاب بشار عواد م ع ر و ف هكذا في ر و ا ي ة يحيى عن ا ل أ ع ر ج أ ن عمر و استظهرت عليه عددا من النسخ و الشروح و في روايات الموطه ا ل أ خ ر ى التي وقفت عليها عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن عمر أ ن عمر هكذا و في ر و ا ي ة ب ن مصعب و س و ي د بن سعيد و أ ث م ا ن ف بن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني و محمد بن الحسن و يحيى بن بكير عند البيهقي يعني ما الذي نستفيد من هذا أ ن الحديث متصل الحديث متصل نعم وهو ما ما منفرد المنفرد يسجد ما عنده م ش ك ل ة لكن الاشكال في ا ل إ م ا م الذي يشوش على ا ل م أ م و م وكذلك ا ل م أ م و م هل له أ ن ي ق ر أ آ ي ة فيها س ج د ة وهو م أ م و م فعليه لا يجوز له أ ن يسجد وخلو الامام فهل له أ ن يسجد هذه م س أ ل ة حتى تاتي يعني في أ و ق ا ت النهي على بعد هذا بقليل يعني هل له أ ن يسجد أ و يترك ا ل س ج د ة يترك الآية او ل آ ي ة أ لا ي ق ر أ س و ر ة فيها س ج د ة في أ و ق ا ت النهي على ما س ي أ ت ي كما أ ن ه قد يقال له لا تدخل المسجد في وقت النهي لانه تقع في حرج فيه اشارات هنا يقول قال مالك ا ل أ م ر عندنا أ ن عزائم سجود ا ل ق ر آ ن إ ح د ى ع ش ر ة س ج د ة ليس في المفصل منها شيء على هذا ا ل إ ح د ى عشره عند مالك في ا ل أ ع ر ا ف و الرعد و النحل و ا ل إ س ر ا ء و مريم و الحج و الفرقان و النمل في لم م ا ل س ج د ة و الصاد و ف ص ل ت إ ح د ى عشره يعني اذا حذفنا الثلاث نعم اذا حذفنا الثلاث في المفصل و ا ل س ج د ة ا ل أ خ ي ر ة من س و ر ة الحج و أ ض ف ن صاد صارت احدى عشره لحديث ابن عباس أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إ ل ى ا ل م د ي ن ة رواه ابو داود من لكنه ضعيف و ثبت أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام سجد في إ ذ ا السماء انشقت و أ م ا سجوده في النجم فكان قبل قبل أ ن يتحول إ ل ى ا ل م د ي ن ة قال مالك لا ينبغي ل أ ح د هذه ا ل م س أ ل ة من المهمات قال مالك لا ينبغي ل أ ح د ي ق ر أ شيء من سجود ا ل ق ر آ ن شيئا بعد ص ل ا ة الصبح و لا بعد ص ل ا ة العصر لماذا ل أ ن من ي ع ا ن الصلاه هذه اوقات ن ه ي لا ينبغي ل أ ح د أ ن ي ق ر أ من سجود ا ل ق ر آ ن شيئا بعد صلاه الصبح و لا بعد ص ل ا ة العصر و ذلك أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد الصبح حتى تطلع الشمس و عن ا ل ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس و ا ل س ج د ة من ا ل ص ل ا ة على كل حال من يقرر أ ن ه ا صلاه و ق و ل الاكثر يقول حكمها حكم ذوات ا ل أ س ب ا ب و كل على مذهبه في ه ا كل على مذهب في ه ا ف ل ذ ي يقول تفعل ذوات ا ل أ س ب ا ب في اوقات النهي يقول هذه ذات س ب ب و الذي يقول لا تفعل ذوات ا ل أ س ب ا ب في اوقات النهي و قول ا ل ح ن ف ي ة و ا ل م ا ل ك ي ة و ا ل ح ن ا ب ل الشافع يقول ي تفعل ذوات ا ل أ س ب ا ب في اوقات النهي على هذا يسجد بعد العصر و ب ع ا ل ص ب ح من من هذه ا ل ج ه ة الذي يقول ان سجود التلاوه ليس بصلاه يسجد على كل حال لكن ينبغي أ ن يلاحظ ش ي ء و هو أ ن الممنوع عند طلوع الشمس و عند غروبها السجود لعدم مشابهه الكفار ل أ ن ه م مسجدون هم يصلون فكيف نقول أ ن هذه هذه ا ل س ج د ة ليست بصلاه ليست بصلاه اذن نسجد في كل وقت و نحن جاءنا النهي عن ا ل ص ل ا ة في هذه ا ل أ و ق ا ت ثم نسجد و المنهي عنه في ا ل ح ق ي ق ة السجود فالذي يقول أ ن السجود ليس بصلاه يسجد في أ ي وقت و على أ ي حال و لا إ ش ك ا ل عندهم لكن يبقى هذا ا ل إ ش ك ا ل الدقيق حتى على قول من يقول انه ليس في ص ل ا ة و نظيره سعي ا ل م ر أ ة يقول أ ه ل العلم ا ل م ر أ ة لا تسعى سعيا شديدا نعم و ا ل ح ك م ة منه و سبب مشروعيته ا م ر أ ة نعم فكيف نقول يسعى الرجل لا تسعى ا ل م ر أ ة و ا ل أ ص ل في مشروعيته ا م ر أ ة و هنا نقول السجود ليس بصلاه فاسجد حيثما شئت اي وقت شئت حتى معط وقت الطلوع و الغروب ل أ ن ليس بصلاه و أ ن ت منهي عن ا ل ص ل ا ة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهانا ن نصلي فيهن و نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد الصبر و الصلاه بعد العاصر فالنهي عن ا ل ص ل ا ة و هذه ليست بصلاه إ ذ ن اسجد و الدليل على أ ن السجود ليس بصلاه عند بعضهم أ ن ابن عمر كان يسجد على غير ط ه ا ر ة فليس ب ا ل ص ل ا ة و اذا لم يخذ حكم ا ل ص ل ا ة لا يدخل في النهي عن ا ل ص ل ا ة في هذه ا ل أ و ق ا ت لكن ا ل م س أ ل ة لا تسلم من من امر خفي يجعل عند ا ل إ ن س ا ن وقفه لكن يبقى ان ع ا م ة أ ه ل العلم لا يرون المراه عليها سهل فهل نقول مثل هذا م دام جاءنا النهي عن ا ل ص ل ا ة و هذا عند بعضهم ليس ب ا ل ص ل ا ة إ ذ ن لا يدخل في النهي بغض النظر عن سبب المنع من ا ل ص ل ا ة في هذه الاوقات و ا ل م ر أ ة لا تسعى سعيا شديدا لئلا تنكشف كما يقول ه ل العلم بغض النظر عن أ ص ل المشروعيه قد يقول قائل انه ليس بحضرتها أ ح د ليس بحضرتها أ ح د حينما سعت سعيا شديدا و ي م ح ت ا ج إ ل ى هذا ا ل أ م ر فهل ل ل م ر أ ة إ ذ ا أ م ن ت من وجود من يطلع عليها من الرجال أ ن تسعى سعيا شديدا أ و يطرد في حقها هذا فلا تسعى يقول لا ينبغي ل أ ح د ي ق ر أ من سجود ا ل ق ر آ ن شيئا بعد ص ل ا ة الصبح ولا بعد ص ل ا ة العصر لا ي ق ر أ السجود أ ص ل ا عنده لكن إ ذ ا ق ر أ يسجد الا ما يسجد عنده لا يسجد و ذلك أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد الصبح حتى تطلع الشمس و نهى عن ا ل ص ل ا ة بعد العصر حتى تغرب الشمس و الناس عموما ً في هذه البلاد كانوا على هذا القلق ل أ ن ه و المعروف عند الحنابله س ج د التلاوه ص ل ا ة و ا ل ص ل ا ة منهج العنى منه في هذا الاوقات إ ذ ن ا ل س ج د و السجده من ا ل ص ل ا ة فلا ينبغي ل أ ح د أ ن ي ق ر أ سجده ي ق ر أ س ج د ة في ا ت ي ن الساعتين و هذا نظير من منع دخول المسجد في هذه ا ل أ و ق ا ت نعم و إ ل ا فما المانع أ ن يقرا السجده ولا يسجد ل أ ن ه ممنوع من ا ل ص ل ا ة يدخل المسجد ولا يصلي لانه ممنوع من ا ل ص ل ا ة اي والله ما شك ان لو ا ل إ ن س ا ن امتنع في ا ل أ و ق ا ت ا ل م ض ي ق ة لا شك أ ن ه أ ح و ط إ ذ ا امتنع عن السجود في ا ل أ و ق ا ت ا ل م ض ي ق ة وامتنع عن ا ل ص ل ا ة ولو كانت ذات سبب في ا ل أ و ق ا ت ا ل م ض ي ق ة و ا ل م س أ ل ه يعني لا تعدو ربع س ا ع ة لا ز ل ن ربع س ا ع ة في هذا الاوقات نعم كيف يسجد ا ل م ق ب ر ة لا لا لا ما ي س ف د ما في ا ل م ق ب ر ة من شيء يطلق عليه الصلاه ا ل ص ل ا ة الجنازه ما و رد ا ل ن ح ي حتى ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن فيها ما فيها في ا ل م ق ب ر ة نعم و ا ل س ج د ة من ا ل ص ل ا ة فلا ينبغي ل أ ح د أ ن ي ق ر أ س ج د ة ميتين كالساعتين قال الباجي و هذا كما قال لان سجود التلاوه لما كان صلاه وجب ان يكون لها وقت كسائر الصلوات اقول و قياس منع القراءه في هذين الوقتين م ن دخول المسجد فيهما لا لذات ا ل ق ر ا ء ة و لا لذات الدخول و انما لما يطلبه الدخول و لما تطلبه القراءه لما يطلبه الدخول من صلاه و ما تطلبه القراءه من سجود على كل حال كن على مذهب في هذا و أ ن ا ك ن عندكم من تقتدون به فعلتم أ و تركتم خلونا نكمل ي خ و ا ن سئل مالك عمن ن ق ر أ س ج د ة و ا م ر أ ة حائض تسمع سئل مالك عمن ن ق ر أ س ج د ة و ا م ر أ ة حائض تسمع هل لها أ ن تسجد قال مالك لا يسجد الرجل و ا ل م ر ء إ ل ا وهما طاهران إ ل ا وهما طاهران و ذلك ل أ ن سجود التلاوه صلاه عنده فكان من شرطها الطهاره كسائر الصلوات و حكى ابن عبد البر ا ل إ ج م ا ع على ذلك انها صلاه حكى ابن عبد البر ا ل إ ج م ا ع على ذلك لكن في البخاري و كان ابن عمر يسجد على غير وضوء كان ابن عمر يسجد على غير وضوء وقال ابن حجر لم يوافق ابن عمر على ذلك لم يوافق ابن عمر على ذلك إ ل ا الشعبي و أ ب و عبد الرحمن السلمي رواهما ابن أ ب ي ش ي ب ة وروى البيهقي باسناد صحيح عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إ ل الا هو طاهر ابن ا عمر ق ل يسجد الرجل إلا وهو طاهر ولعل مراده هنا ا ل ط ه ا ر ة من الحدث ا ل أ ك ب ر لكي يتفق ما روي عنه إ ذ ا خ ل ت ا ل م س أ ل ة من دليل وصار ا ل م س أ ل ه بها مجرد فهم ة يعني هل تدخل في نصوص ا ل ص ل ا ة أ و لا تدخل فنرجح بقول ا ل ص ح ا ب ي مثل ابن عمر نعم لكن قول ابن عمر لا يرجع على قول جماهير اهل العلم حتى نقل به الاتفاق ونقل عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال لا يسجد رجل إ ل ا هو طاهر فالطهاره متعينه إ ذ ا قلنا غير ص ل ا ة افعل ما شئت اذا قلت غير صلاه لا صلاة ا ف ع ل ما شئت و إ ذ ا قلت ص ل ا ة لا بد أ ن تتوافر جميع شروط ا ل ص ل ا ة نكمل يا أ خ و ا ن و سئل عن ا م ر أ ة ق ر أ ا ل س ج د ة و رجل معها يسمع عليه ان يسجد معها قال مالك ليس عليه ورأي مالك ان يسجد معها و راي لمن مالك أ ن الساجد لا بد أ ن تتوافر فيه شروط الامام ه ا ل ق ا ر ئ لا بد أ ن تتوافر في شروط ا ل ا م ا م ة و هذا المعروف عند الحنابله ن ه اذا لم يكن يصلح إ م ا م ل ل م س ت م ع لا يسجد ر ا ء ه ل أ ن ه ك ا ل إ م ا م ل ا قال مالك ليس عليه م س ج د معها إ ن م ا تجب يعني ت ت أ ك د و إ ل ا فهي سنه عنده إ ن م ا تجب ا ل س ج د ة على القوم يكونون مع الرجل ف ي أ ت م و ن به يعني يستمعون لقراءته و حينئذ ي أ خ ذ حكم ا ل إ م ا م فيقرا ا ل س ج د ة فيسجدون معه و ليس على من سمع س ج د ة من انسان ي ق ر أ ه ا ليس له ب إ م ا م على من سمع يعني هل ا ل إ م ا م يفرق بين السامع و المستمع ف ي أ ت م و ن به يعني يستمعون المستمع في حكم المؤتمر و ليس على من سمع يعني مجرد سماع من سمع س ج د ة من إ ن س ا ن ي ق ر أ ه ا ليس له ب إ م ا م يعني لا يستمع لقراءته أ ن يسجد تلك ا ل س ج د ة يعني فرق بين السامع و المستمع المستمع ك أ ن ه اعتمد و اعتبر هذا القارئ إ م ا م فيسجد معه أ م ا مجرد السماع مرور الكلام على ا ل أ ذ ن من غير قصد الاستماع هذا لا ي أ خ ذ حكم المستمع يقول الباجي ا ل م ر أ ة لا يجوز الاهتمام بها فلا ي السجود معها و يقول أ ي ض ا إ ن لم يسجد القارئ ان لم يسجد القارئ فهل يسجد المستمع ان اعتبرنا ا القارئ ك ا ل إ م ا م إ ذ ن إ ذ ا لم يسجد لا يسجد المستمع هنا يقول روى بن القاسم عم مالك يسجد المستمع و قال مطرف بن الماجشون لا يسجد المستمع لا شك أ ن ا ل م س أ ل ة لها ماخذه ما الذي يقول يسجد المستمر و لو لم يسجد القارئ يقول كل منهما مامور ا ل س ج د كل منهما مامور ا ل س ج د و كون القارئ يقصر فيما أ م ر به لا يعفي المستمر و وجه القول الثاني أ ن ه لا يسجد الا إ ذ ا سجد القارئ أ ن القارئ من م ن ز ل ة ا ل إ م ا م فلا يسجد المؤتم إ ل ا بالسجود إمامي. فوجه ا ل أ و ل أ ن سجود التلاوه يلزم القارئ والمستمع ف إ ذ ا ترك القارئ ما ندب إ ل ي ه فعل المستمع أ ن ي أ ت ي به يعني ن ظ ي ر لو ا ل إ م ا م ما يرفع يديه في ا ل ص ل ا ة ما يرفع يديه هل نقول ت أ ت م ب إ م ا م ك لا ترفع يديك لا ليس ل ك لا, لا يقابل ذلك ووجه الثاني أ ن القارئ ايمام فلا تصح مخالفته وقال أ ب و ح ن ي ف ة يسجد السامع من رجل و ا م ر أ ة يسد السامع ولو لم يقصد الاستماع سامر. صلى الله إليك. باب ما جاء في قراءه قل هو الله احد وتبارك الذي بيده الملك حدثني احيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها فلما أ ص ب ح غدا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له و ك أ ن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إ ن ه ا لتعدل ذ ثلث القران وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين م و ل ى آ لزيد بن الخطاب أ ن ه قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة رضي الله عنه يقول أ ق ب ل ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرا قل هو الله أ ح د فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ف س أ ل ت ه ماذا يا رسول الله فقال ا ل ج ن ة فقال أ ب و هريره فاردت أ ن اذهب إ ل ي ه فابشره ثم فرقت ان يفوتني الغداء, يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إ ل ى الرجل فوجدته قد ذهب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن قل هو الله أ ح د تعدل ثلث ا ل ق ر آ ن و أ ن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها يقول في الذي بيده يقول حدثني يحيى مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبي في قراءته قل هو وتبارك وهذا هو المحفوظ المؤلف الله تعالى الله الملك مالك الرحمن الله باب ما جاء رحمه اسمه أحد عن عبد عبد صعصع بن بن ب الرحمن بن عبد الله بن أ ب ي صعصى عن أ ب ي ه هذا هو المحفوظ وكذا هو في البخاري و أ ي ض ا في الموطا و هو مروي عن عن مالك من وجوه عند الدار ق ط ن ي و ا ل إ س م ا ع ي ل ي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصى بن بن على القلب و المحفوظ عبد الرحمن بن عبد الله بن أ ب ي صعصى عن أ ب ي ه عن ابي سعيد الخدري أ ن ه سمع رجلا ي ق ر أ قل هو الله احد أ ن ه سمع رجلا فالسامع من أ ب و سعيد السامع أ ب و سعيد عن أ ب ي سعيد أ ن ه سمع رجلا فهو السامع و الذي في البخاري أ ن رجلا سمع رجلا عن أ ب ي سعيد أ ن رجلا سمع رجلا قال ابن حجر لعل السامع أ ب و سعيد لعل السامع أ ب و سعيد جاء به على طريق الترجي من غير جزم و هنا يقول أ ن ب ي سعيد أ ن ه سمع رجلا هذا بل جزم لعل السامع أ ب و سعيد راوي الحديث ل أ ن أ ب و سعيد أ خ لعبد الله بن أ ب ي صلى الله عليه و س ل خ للقارئ من أ م ه يقول ابن حجر لعل السامع أ ب و سعيد راوي الحديث ل أ ن ه أ خ و ه ل أ م ه يعني أ خ للرجل الذي كان يردد قل هو الله أ ح د و ق ا تاده بن النعمان كما في ر و ا ي ة أ ح م د هو أ خ و ه ل أ م ه و هو أ ي ض ا جار له يسمع قراءته في الليل و بذلك جزم ابن عبد البر ف ك أ ن ه أ ب ه م نفسه وهنا مصرح به عن ابي سعيد أ ن ه سمع رجلا ي ق ر أ قل هو الله احد يرددها يرددها هذا القارئ وجاء في ر و ا ي ة أ ح م د تبين المهمل ب أ ن ه قتاده بن النعمان يرددها لا يزيد عليها حتى أ ص ب ح يعني في الليل كله يردد قل هو الله احد قل هو الله احد فلما أ ص ب ح غدا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر له ذلك من الذي ذكر الرجل المردد و الذي سمعه الذي سمعه هو ابو سعيد كما عندنا فلما أ ص ب ح غدا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له و ك أ ن الرجل س ا ئ ل أ ب و سعيد يتقالها يعني يعتقد أ ن ه ا ق ل ي ل ة يعتقد أ ن ه ا ق ل ي ل ة يتقالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قسم منه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكثيرا ما يقسم ويحلف م غير استحلاف على ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة والذي نفسه بيده ونفس غيره بيده و الله جل وعلا وفيه اثبات اليد لله جل وعلا على ما ي ن ي ق بجلاله وعظمته إ ن ه ا لتعدل ثلث ا ل ق ر آ ن إ ن ه ا لتعدل ثلث ا ل ق ر آ ن من أ ي وجه تعدل ثلث ا ل ق ر آ ن هل معنى هذا أ ن من ق ر أ قل هو الله أ ح د ثلاث مرات يكون أ ج ر ه كمن ق ر أ ا ل ق ر آ ن كاملا أ و أ ن ه ا من حيث المعنى ل أ ن ه ا م ش ت م ل ة على ت و ح ي د و ا ل ق ر آ ن ث ل ا ث ة أ ث ل ا ث ل أ ن فيه الاحكام و ا ل أ خ ب ا ر والتوحيد وقد ا ج ت م ل ت على القسم الثالث التوحيد ذ ي هو ا ل ف ص ا ر ا ل ثلثا بهذا الاعتبار صار ا ل ث ل ا ب ه ذ ا الاعتبار لأنه مشتمل على الثلث الثالث هل يلزم من ذلك تساوي ا ل أ ث ل ا ث او لا يلزم يعني حينما يقال الفرائض نصف العلم هل معنى هذا أ ن الفرائض في كفه و ب ق ي ة العلوم كلها في كفه أ و أ ن العلوم لما كانت إ م ا أ ن تتعلق ب أ م و ر ا ل ح ي ا ة أ و ب أ م و ر ا ل و ف ا ة صارت نصفا بهذا الاعتبار نعم يعني ما يلزم التساوي بين ا ل ث ل ا ث و على هذا من ق ر أ قل هو الله احد لا يحصل من ا ل أ ج ر على ثلث ق ر ا ء ة القران آ ن ه ي ل ق ا نعم ايه يعني الحرب ح س ن ة و ا ح د ة ولا بعشر حسنات ولا ا ل أ ق و ا ل ا ل أ خ و ا ن ك ث ي ر ة جدا في هذه ا ل م س أ ل ة وفي بعضها بعد شديد من أ ه ل العلم قال إ ن قراءتها وترديدها الليل كله ت ع د ي ل ثلث ا ل ق ر آ ن يعني ك أ ن هذا الشخص قراء ثلث ا ل ق ر آ ن ل أ ن ه رددها الليل كله ا ل م د ة التي رددها في هذه ترديد هذه ا ل م د ة يعادل ق ر ا ء ة ثلث ا ل ق ر آ ن اذن ما لها م ز ي ة ليس ل ه ا م ز ي ة يعني ك أ ن هذا اللي ردد قوله الله احد ا ل ل ي كانوا قرا عشره ا ج س ا ل أ ن ترتيب ا ل أ ج ر على الحروف هل يعني هذا من غير تكرار أ و لو ردد جزء عشر مرات ك أ ن ه ق ر أ ثلث ا ل ق ر آ ن يعني هل يختلف ا ل أ م ر في ق ر ا ء ة ع ش ر ة أ ج ز ا ء أ و ترديد جزء عشر مرات ب ا ل ن س ب ة ل أ ج ر الحروف يختلف ولا ما يختلف ما يختلف ا ل أ م ر يصدق عليه انه ق ر أ ع ش ر ة أ ج ز ا ء ق ر أ م ئ ة أ ل ف حرف سواء ردد الجزء عشر مرات أ و ق ر أ ع ش ر ة أ ج ز ا ء هذا يقول ترديد قل هو الله واحد فيه ذ ه ا ل م د ة التي لو ق ر أ فيه ا ع ش ر ة أ ج ز ا ء استوعب الوقت هذا قول قريب لبعيد أ م ا ال ال الوعد إ ذ ا جاء من م ن لا يخلق الميعاد وحمله على أ و س ع ما ينبغي هو هو المتعين ل أ ن هذا هو المظلوم بالله جل وعلا فضل الله لا يحد لكن لا يعني أ ن من حلف ا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن يكفي أ ن ت ق ر أ قل هو الله احد ثلاث مرات كما أ ن ه من حلف أ ن يصلي خمس وخمسين س ن ة مثلا ما يكفيها ان ص ل ا ل ف ر ض واحد والمسجد الحرام ب م ئ ة أ ل ف صلاه لكن مع ذلك المضاعفه حاصل و ا ل أ ج ر ثابت وفضل الله لا يحد وهي ثلث بالاعتبار الذي ذكرناه ل أ ن ا ل ق ر آ ن ث ل ا ث ة ث ل ا ث أ ح ك ا م و أ خ ب ا ر وتوحيد وهي م ج ت م ل ه على التوحيد منهم من حمل ا ل م ث ل ي ة على تحصيل الثواب فقال معنى كونه ثلث ا ل ق ر آ ن ان ثواب قراءته ي ح ص ل القارئ مثل ثواب من ق ر أ ثلث ا ل ق ر آ ن و قيل مثله بغير تضعيف مثله بغير تضعيف يعني من ق ر أ قوله الله احد كان ب م ث ا ب ة من ق ر أ ع ش ر ة أ ج ز ا ء و ع ش ر ة ا ل أ ج ز ا ء معروف ا ل ث و ا ب ه الحرب بعشر حسنات يعني مليون حسنات لكن الله جل و علا يضاعف لمن يشاء فقد يضاعف لصاحب ا ل ع ش ر ة أ ج ز ا ء إ ل ى ا ض ع ف ك ث ي ر لكن من ق ر أ قل هو الله أ ح د من غير مضاعف لكن هذا ما يدل عليه دليل نعمه و تحكم هي د ع و ة بغير دليل و يقول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى من لم يتاول هذا الحديث أ خ ل ص ممن أ ج ا ب فيه ب ا ل ر أ ي نعم أ خ ل ص ممن أ ج ا ب فيه ب ا ل ر أ ي الذين ي ت أ و ل و ن الحديث يفرون من أ ي شيء يفرون من شيء وهي وهو خ ش ي ة أ ن يتكل الناس على ما جاء في ثواب هذه ا ل س و ر ة فيترك في ا ل ق ر آ ن يقول لماذا أ ج ل س عشر ساعات أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن وانا ب إ م ك ا ن ي أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن في د ق ي ق ة نعم ا ق ر أ قله الله وحد ا ثلاث مرات في انتهي اشكالك بدلا من أ ج ل س ا ل ق ر آ ن أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن عشر ساعات سبع ساعات ثمان ساعات على حسب طريقته هم يفرون من هذا فيخشون ان ي أ ت ي من يقول وش ل تكلف نفسك ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن وانت ب إ م ك ا ن ك في د ق ي ق ة و ا ح د ة ت ق ر أ القران هذا الذي يجعلهم يقولون إ ن ق ر ا ء ة ق و ل هو الله واحد تعدل ثلث ا ل ق ر آ ن من غير م ض ا ع ف ة شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى له كتاب نفيس اسمه جواب أ ه ل العلم و ا ل إ ي م ا ن في بيان أ ن ن ق ل هو الله واحد تعدل ثلث ا ل ق ر آ ن مطبوع أ ك ث ر من مره هو كتاب نفيس و الحديث فيه ت ل ي ع ل ى فضل السورة تليون هذه على فضل هذه ا ل س و ر ة جاء الترغيب في قراءتها عشر مرات ثوابه نعم بنى الله له بيت في ا ل ج ن ة من ق ر أ قول ل الله احد عشر مرات بنى الله له بيت في ا ل ج ن ة نعم اي قل احواله ا ل م ح س ن ل مصحح صحح ا ل س ؤ ب ا ن ي مصحح إيه ل ا ل ا م ص ح أ ق ل احوال م ح ا س ب ه ا ل ا من ق ر أ هكذا من ق ر أ قل والله واحد عشرا ولو ب ن ا الله عز وجل مثل هذه ا ل أ م و ر أ ن ت اعمل ولا تحصى اعمل ولا تحصى اترك ا ل أ ح ص ا ء لله جل وعلا لكن من باب الترغيب في هذه ا ل س و ر ة نعم يؤتى بمثل هذه النصوص والترغيب في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن من ق ر أ ح ر ب كان له كتب الله ا ل ع ش ر حسنات ولا أ ق و ل أ ل ف لام م حرف بعد ذلك هل الحرف قد مر بنا هل ا ل م ر د ب حرف المبنى او حرف المعنى ما ح س ن ا خ ل ا ف ي ة بين ا ل ع ل م واللائق بفضل الله جل وعلا أ ن ه م ر د ب حرف المبنى ليحوز قارئ ا ل ق ر آ ن على أ ك ث ر من ث ل ا ث ملايين ح س ن والله يضاعف لمن يشم وجاء في المسند أ ن الله جل وعلا يضاعف لبعض عباده إ ل ى أ ل ف ي الف, ألف ح س ن مليونين ح س ن لكن حديث ضعيف حديث ضعيف فضل الله لا يحد إ ذ ا كان آ خ ر أ ه ل ا ل ج ن ة دخولا ا ل ج ن ة آ خ ر ه م أ د ن ا ئ ه م و ما فيهم دني نعم من يقال له تمنى يكفيك ملك أ ع ظ م ملك في الدنيا يقول أ ي ربي يكفيه لا فيقال لك مثله ع ش ر ة اضعاف مولاي ل زيد بن الخطاب أ خ ي عمر رضي الله عنه انه قال سمعت أ ب ا هريره يقول أ ق ب ل ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا ي ق ر أ قل و الله أ ح د يعني ا ل س و ر ة بتمامها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ف س أ ل ت ه ماذا يا رسول الله ماذا أ ر د ت بقولك وجبت فقال ا ل ج ن ة فقال أ ب و ه ر ي ر ة ف أ ر د ت أ ن أ ذ ه ب إ ل ي ه ف أ ب ش ر ه بهذه ا ل ب ش ا ر ة ا ل ع ظ ي م ة ثم فرقت يعني خفت أ ن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فاثرت الغداء زعم ابن وضاح أ ن المراد بالغداء ص ل ا ة الغداء ك أ ن ه ينزه أ ب ا ه ر ي ر ة من أ ن يؤثر الغداء على ب ش ا ر ة أ خ ي ه بما يسره ك أ ن ه ي ر ب أ ب أ ب ي ه ر ي ر ة من إ ي ث ا ر الغداء الذي هو الطعام على بشاره أ خ ي ه بما يسره يقول فاثرت الغداء لكن لا يعرف في كلام العرب إ ط ل ا ق الغداء على ص ل ا ة الغداه و إ ن م ا الغداء هو ما يؤكل بالغداه وكان أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه قد لزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه على شبع بطنه لكن هذا مما يمدح به أ و يذم مما يمدح به رضي الله عنه حيث تفرغ تفرغ من كل شيء من أ م و ر الدنيا إ ل ا ما يقيم صلبه تفرغ ل ل آ خ ر تفرغ لحمل الدين والعلم حافظ ا ل أ م ة على الاطلاق و الذي يجد في نفسه شيء من هذا الرجل بعد د ع و ة النبي صلى الله عليه و سلم بان يحببه الله إ ل ى الناس و يحب الناس إ ل ي ه هذا على خطر و ثبت أ ن شخصا في مجلس قدح في أ ب ي ه ر ي ر ة فنزلت ح ي ة من السقف فلساعته مات فمات رضي الله عنه و ارضاه هذه ق ص ة ث ا ب ت ة ما فيه اشكال يرويها الثقات ف ي ثابته م ع ر و ف ة عند اهل العلم وتذكر في م ن ا ق ب ه لزم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على شبع بطنه فقط يكفيه ما يقيم صلى ا ه ل م ينشغل بحطام الدنيا وجمعها وقد ذكر عن نفسه هذا و أ م ا إ خ و ا ن ه من ا ل أ ن ص ا ر و إ خ و ا ن ه من المهاجرين انشغل في أ م و ر الدنيا أ ل ه ا ه م الشغل في أ ع م ا ل ه م من الحرف والصدق من ا ل أ س و ا ق أ م ا هو رضي الله عنه وارضاه تفرغ لحفظ الدين ل أ ن ه لو فاته الغداء احتاج الى ح ت ا ج إ أ ح د أ م ر ي ن أ م ا أ ن ينشغل بطلبه فيفوته ما يفوته من العلم أ و يتكفف الناس و ي س أ ل فاثر هذا والله المستعان يقول فاثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إ ل ى الرجل فوجدته قد ذهب هذا الرجل أ ج ر ه لن يضيع أ ج ر ه لن يضيع والخيره فيما اختار الله هو ما يدريك لعله لو بشره لاتكل و هذا لا يتعين تبليغه مثل هذا لا يتعين نعم هو آ ث ر ه على كل حال إ م ا ل أ ن ه غدا مع الرسول عليه الصلاه و س ل م هذا هو ا ل أ ص ل ل أ ن ه إ ن فاته هذا فلا بد من طلبه لا يمكن ان يستغني عن ا لا بد من طلبه فاما ان يتكفف الناس و ي س أ ل وهذا لا شك أ ن ه جاء ذمه او ينشغل بطلبه من وجوهه فيحتاج الى أ ن ينشغل عن حمل الدين و العلم و الحديث مخرج عند الترمذي و في المسند و النسائي و الحاكم و صحيح حديث صحيح هذا في فضل يقول هو الله أ ح د جاء في فضل إ ذ ا زلزلت و أ ن ه ا نصف ا ل ق ر آ ن الكافرون تعدل ربع ا ل ق ر آ ن هذا عند الترمذي و الحاكم الحديث بن عباس لكنه ضعيف و أ خ ر ج الترمذي و ابن أ ب ي ش ي ب ة من طريق سلمه بن وردان عن أ ن س ان الكافرون والنصر تعدل كل منهما ربع ا ل ق ر آ ن و إ ذ ا زلزلت كذلك وهو أ ي ض ا ضعيف يقول وحدثني وحميد الرحمن عبد مدني عن العنم من بن بن الزهري عوف مالك شهاب أ ن ه أ خ ب ر ه أ ن ق و ل هو الله أ ح د تعدل ثلث ا ل ق ر آ ن و هذا تقدم مرفوعا و أ ن تبارك الذي بيده م ل ك تجادل عن صاحبها أ ي قراءتها تدفع غضب الرب و تجيب عن السؤال تجادل يوم ت أ ت ي كل نفس تجادل عن نفسها و عند الترمذي و غيره جاء وصفها ب أ ن ه ا ا ل م ا ن ع ة و ا ل م ن ج ي ة تنجي من عذاب القبر حديث أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن س و ر ة من ا ل ق ر آ ن ثلاثون آ ي ة شفعت لرجل حتى غفر له وهي س و ر ة تبارك الذي بيده الملك هو حديث صحيح مقصود ان قل هو الله أ ح د قراءتها في كل ل ي ل ة جاء أ ن ه ا تنجي صاحبها من عذاب القبر قراءه تبارك الذي بيده الملك من غير ت س م ي ة هذا لا إ ش ك ا ل فيه من غير تسميه ان س و ر ة آ ي ا ت ه ا ثلاثون هذا صحيح جزما و ا ل ت س م ي ة ب أ ن ه ا س و ر ة الملك جاءت ايضا بطرق يشد بعضها بعضا و هل في ا ل ق ر آ ن س و ر ة ثلاثون آ ي ة خير ثلاثين سجده نعم على كل حال ورد تعيينها ب أ ن ه ا سوره الملك بطرق يشد بعضها بعضا و نعم ما شاء الله من حفظ ح ج ة على ما لم يحفظ حفظ ح ج ة و على المسلم لا سيما طالب العلم أ ن يحرص على ما جاء الترغيب فيه فيحرص على س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص يحرص على س و ر ة الملك يحرص على الزهراوين يحرص على ا ل ف ا ت ح ة يحرص على آ ي ة الكرسي يحرص على م ع و ذ ت ي ن يحرص على و ا خ ر ا ل ب ق ر ة كل ما جاء الحث عليه ويحرص على القران آ ن كله يحرص على يحرص ل ق ر آ كله كل حرف عشر حسنات من يحصل على مثل هذه ا ل أ ج و ر ب أ ي س ر اسباب ل أ يعني بالامكان أ ن ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن بعد ص ل ا ة الصبح إ ل ى أ ن ترتفع الشمس أ ك ث ر من أ ر ب ع ة أ ج ز ا ء على ا ل ر ا ح ة و بهذا يكون قد ق ر أ ا ل ق ر آ ن في سبع و الله ا ل م س ت ع ا ن هذا يقول هناك ق ص ة م ع ا ص ر ة ذكرها أ ح د العلماء عن أ ب ي ه ر ي ر ة حيث هناك يقول هناك رجل يطعن في أ ب ي ه ر ي ر ة معاصر و ي ك س ر من ذلك و أ ل ف في ذلك وقد نصح ولكن لم يجد ذلك ثم سافر إ ل ى بلده أ ح د طلبه العلم لينصحه فدخل عليه في بيته ف إ ذ ا ه في النزع ا ل أ خ ي ر وقد س و د وجهه ويصيح آ ه أ ب و ه ر ي ر ة آ ه أ ب و ه ر ي ر ة ثم مات على هذه ا ل خ ا ت م ة نسال الله حسن الخاتم ف ا ل أ م ر ليس بالسهل ل أ ن الطعن في أ ب ي ه ر ي ر ة لا لذات أ ب ي ه ر ي ر ة لا تجدون من يطعن في أ ب ي ض ب ن حمال لماله ل ا حديث واحد ما تجدون أ ب د ا ا ل م ق ل و ن من ا ل ص ح ا ب ة لا أ ح د يطعن فيهم من المبتدعه لان المبتدعه اذا طعنوا في أ ب ي ه ر ي ر ة ت أ ح و ا من جل ا ل س ن ة أ ك ث ر ا ل س ن ة خلاص انتهوا ب ذ ا جاءت عن طريق هذا الرجل ومن رجل مطعون فيه غير م ل ز م فالطعن في أ ب ي ه ر ي ر ة لا لذات أ ب ي ه ر ي ر ة و إ ن م ا لما يحمله أ ب ي ه ر ي ر ة من علم حافظ ا ل أ م ة على ا ل أ ط ل ا ق لا يوجد ا ل ص ح ا ب ة من يقاربه ولا يدانيه والله أ ع ل م وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه ا ج م ع